واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلنا في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله عند باب النهي عن البول في الماء الراكد باب النهي عن البول في الماء الراكد جزاك الله عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبالى في الماء الراكد وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وعن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه هذا الباب الحديث الذي استدل به الإمام مسلم رحمه الله واضح واضح الدلالة في أنه لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد وهذا النهي على الاطلاق سواء سواء كان يريد الاغتسال من هذا الماء أو لا يريد يعني في نهي مطلق عن البولي في الماء الراكد سواء أراد أن يغتسل منه أو لم يرد ذلك والماء الدائم هو الراكد الماء الدائم هو الراكد وقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري هو تفسير للماء الدائم أو الراكد الماء الراكد مثل زي مئة المستنقعات مثلا مثلا أو كان ينزل مطر من السماء فيستخر في مكان ما فكون أنه مستخر يسمى راكد أو دائم لأنه لا يتحرك بخلاف الماء الجاري الماء الجاري هو الذي يتحرك هنا يقول ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة أنا عاوز يقول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد نهى عن البول في ماء راكد كثير اللي هو قلتين فما فوق قلتين فما فوق أو دون القلتين إن كان البول في ماء يساوي قلتين فما فوقهما يبقى في كراه كراه لي لأنه من الممكن أن يتلوث هذا الماء ممكن أن يتلوث هذا الماء طب إن إل لم يتلوث ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة يجوز الاستعماء استعماله أم لا إذا لم يتغير هذا الماء وكان قلتين فما فوق يجوز استعماله إلا ما يتغير فإن تغير أحد أوصافه الثلاثة لا يجوز أن يستعمل لا في وضوء ولا في غسل قبل أن أنسى المرة الماضية ما كنا نتكلم عن ولوغ أعزكم الله الكلب في الماء فبعض الإخوة نقشني نقاش جانبي وطبعا أنا لم أفصل في المسألة لم أفصل في مسألة لعاب الكلب إذا مثلا شرب من ماء فأنا قلت لو وجد الميكروب، لو وجد الميكروب فلا يجوز أن هو يستعمل هذا الماء، وطبعاً المسألة يعني نسيت أن أقول أن هناك فرق بين استعمال ماء في الوضوء وبين استعمال الماء في الإيه، في الشرب، في الشرب وما شابه ذلك، فهل لو لغى الكلب في ماء كثير وكان مثلاً فوق القلتين هل يجوز الوضوء منه أم لا؟ بخلاف لما نقول إن هل يجوز الشرب منه أم لا فأنا كان المفروض أبين للأخ هذا الكلام ولكن طبعا نظرا إنه كانت في آخر الدرس فنسيت أن أوضح إنه هناك فرق بين استعماله في الوضوء وبين استعماله في الشرب يقول الإمام النووي ويؤخذ نعم ما احنا قلنا بقى ما هو كلامي كان يتنزل على الشرب لو فيه المكروب ما ينفعش تشرب منه لأنه يصيبك بدرر سيصيبك بضرر اللضوء بقى ننظر هل هذا اللعاب غير الماء أم لم يغيره وإحنا قلنا طبعا العبرة في القضية تغيير الماء. الماء أحد أوصافه الثلاثة يعني لو تغير أحد الأوصاف بخلاف الماء بخلاف لو سقط في الماء شيء طاهر لو سقط في الماء شيء طاهر هل لو تغير أحد أوصافه الثلاثة لا يستعمل في رفع الحدث ولا زوال خمس ها؟ يرفع الحدث ولا يزيل خبز؟ ولا العكس؟ يزيل خبز ولا يرفع الحدث؟ طب ينفع في الضوء اللي هو رفع الحدث يعني يرفع ولا ينفعش؟ لا؟ انغلب الطاهر يعني تغير اللون والطعم مع بعض؟ ولا أحد أوصافه يا رجاله؟ يا في الشيء الطاهر هل لو تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة لا يجوز استعماله في رفع الحدث إلا إذا اجتمعت الأوصاف الثلاثة يعني لو تغير اللون مع الطعم مع الرائحة لا يجوز استعماله في رفع الحدث تمام كده ولكن إن تغير وصف أو وصفين يجوز استعماله في رفع في رفع الحدث طب يزيل الخمس أم لا يزيل ولا لا يزيل هذا كلام بنخدمه في الكافي لازم من الاجتماع لو اجتمعت الأوصاف الثلاثة وفقد الماء اللون أو الطعم أو الرائحة يبقى لا لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث معنى ذلك إن لو تغير وصف أو وصفين يجوز استعماله في رفع الحدث وزوال الخبث وضربنا لا هو طبعا لو استعملنا في وجود ماء آخر الأولى إن أنا أترك واستعمل ماء آخر ماء مطلق ماء مطلق لم يقيد بشيء هذا أوله هذا أوله وإن استعملته في وجود الماء لا بأس يقول ويأخذ ذلك من حكم المسألة فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث وأزلوا ماء كثير وإن كان جاري والإنسان بال فيه لم يحرم أن يبول فيه لي لأنه جاري لأن الماء جارية لأن الماء جاري يعني سيتجدد وتغير بصفة مستمرة حد فاكر حديث حديث بتأ بئر بضاعة هذا بئر يلقى فيه الحيض والنتن ماشي كده ورمز ذلك أن قال إن الماء طهور لم ينجسه شيء لم ينتجه شيء كيف يكون ذلك وهو بيلقي فيه نتن لأن هذا الماء متغير أظن ابن أبي حاتم ذكر أثراً أنه كان تحت يعني زي شلال كده زي شيء تحت... تحت سفح أو في سفح جبل فكان يأتي السيل من أعلى فكان يغير ماءه بصفة مستمرة فمعنى ذلك أن الماء إذا كان جارياً وكان كثيراً لم يحرم دول فيه وإن كان أقل من ذلك هو طبعاً قل مفهوم الحديث ولكن الأول اجتنابه ليه الأول اجتنابه؟ لأن من الممكن إن يعني المكان أو الماء الذي بال فيه من الممكن حد مباشرة بعده ممكن يكون ماء مثلاً وقف في الطرف الآخر بعده يستعمل هذا الماء في يصيب بعض بعض هذا البول ولكن هذا احتمال ضعيف جداً لأن البول هذا لا يسوى شيئاً في الماء الكثير الجاري لا شيئاً في الكثير الجاري, الجاري ولكن نقول اجتنابه أولى. ولكن لو استعملناه في لضوء الغسل مشابه ذلك يجوز ذلك وإن كان قليلا جاريا إن كان بقى الماء ده قليل هو طبعا يقصد بقليل كثير هو قلتين أو دون القلتين قال جماعة من أصحابنا يكره،, يكره والمختار أنه يحرم وعزو الماء لو كان دون القلتين وكان جاريا أيضا يحرم أيضا إيه؟ استعماله يحرم استعماله لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشفعية وغيره ويغر غيره به فيستعمله أو فيستعمله مع أنه نجس فهو طبعا إحنا عندنا ده, ده طبعا المختار عند الشفعية وعند الإمام النووي إنه هو إيه, الماء إيه ينجس إن كان دون القلتين بمجرد ملاقات النجاسة له ولذلك قال يحرم البول فيه طالما أنه يحرم بول فيه يبقى هو لا ها لا ينتفع به، لا ينتفع به، ومن الممكن أن يغر غيره به، غيره ممكن يأتي بعده ويتوضأ من هذا الماء مثلا طب ده ماء جاري، ماء إيه؟ جاري، فلماذا لم يأخذ حكم الماء الكثير الجاري؟ لماذا؟ هو قال لأنه أقل من القلتين، وإحنا أُنّا القصة دي كلها قائمة على العبرة بتغيير الماء، هل الماء يتغير بهذه ال الطريق أم لا؟ إن تغيرا فلا جزء أعماله، وإلا متغير فالأصله على بقايه. وإن كان الماء كثيرا راكدا كتير باء اللي هو يقول لتنف مفوق. فقال أصحابنا يكره ولا يحرم يكره ولا يحرم. ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا عوز قول لأن النهي يقتضيه التحريم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال أحدكم في أو أن يبالى في الماء الإيه الراكد الراكد وليس الجر نعم الشفيعين من الشفيعين يقول وفيه من المعنى أنه يقذره الماء الإيه القليل لو بى فيه المرء ها يقذر الإيه يقذر هذا الماء وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وفقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس فيه طبعا مسألة الغدير لو أنت تتحرك طرفه كده المية بتروح للإيه؟ للطرف الآخر طبعا هذا كلام كله كلام, كلام فقهاء ليس مبنيا على يعني كبير فائدة والله أعلم المسألة دي قضايا قضايا نادرا ما تحدث إلا في بعض البلاد فعلا التي ليس فيها ماء إنه في في بلاد بلاد كتير ليس فيها ماء فممكن يمر بهم مثل هذيل أحكام ممكن يمر بهم مثل هذيل الأحكام وأما الراكد أو أما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته يته أو غيره باستعماله والله أعلم طبعا الراكد القليل لأنه ما ظنت تنجيس بالإيه؟ بالنجاسة ما ظن التنجيس بالإيه؟ وأن الرجح في زي القضية إيه؟ العبرة تغير الماء العبرة تغير الماء يقول قال أصحابنا وغيرهم من العلماء والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء يعني عوز أقول إن لو رجل مثلا بال في إناء ثم صب هذا الإناء في الماء الماء الراكد هل يأخذ نفس الحكم أم لا يأخذ نفس الحكم وهذا يعني خالف الجمهور في هذه القضية داود الظاهري ماذا بالظاهري يقولون بظاهر النص يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال ها؟ نهى أن يبالى في الماء الراكد أو يبول أحدكم في الماء الراكد فقال فلو بالى في إناء ثم صبه على هذا الماء ها؟ لم, لم يكن محرما يعني ما ياخدش حكم لإيه البول المباشر هذا كلام غريب جدا هذا كلام غريب لأن الشارع الحكيم رتب على هذه القضية إيه؟ مسألة المسألة ترتبت على هذه القضية على البول سواء وأنت بولت أو بولت في إناء ثم سكبته في هذا الماء زي مثلا مسألة الرضاعة الرضاعة هل لو أرضعت المرأة الطفلة عن طريق مثلا كوب يعني أخرجت اللبن من ثديها ثم ألقمته للطفل هل هذا يسمى رضاعاً أم لا؟ ولا كل رضاع ملتقم الثدي فقط؟ ها؟ يسمى رضاع ولا لا؟ يعني يحرم هذا الرضاع يحرم ما يحرم الرضاع من الثدي المباشر؟ أم لا؟ يحرم يحرم والله أعلم طبعاً أنا آيل أن هذا أقبح ما نقل عن داود الظاهري لأنه هذا فيه جمود فيه كلام الظاهرية وطبعا يعني ابن حزم الظاهري له مسائل أقوى من الجمهور له مسائل تكلم فيها هي من القوة بمكان كان وكتابه ماتع هذا الكتاب كتاب ابن حزم اللي اسمه المحلة لابن حزم الظاهري كتاب يحمل في طياته علما غزيرا ولكن هو لولا أن ان الامام ابن حزم رحمه الله كان يعني صليط اللسان على العلماء لكان مذهبه من أقوى المذاهب الفقهي على الإطلاق لأنه كان لما يناقش المخالف كان لسانه بيزلف ببعض الإيه بعض الألفاظ فلذلك استنبه أهل العلم خاطبة ولكن إحنا من باب العدل والإنصاف في أشياء نتبدناها لابن حزم وهذا من باب العدل العدل والإنصاف وغديمبلكو هذا يعني إن تكلم المخالف بشيء فيه صواب فيقبل فعلى عين وعلى وعالرأس طبعا طبعاً هتقولنا المسألة إن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف فقهي إيه رأيكم الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف فقهي ولا عقدي طيب شدوا حلكوا <تصفيق> شدوا حلكوا على اللي بيقول خلاف فقهي يعني أنا لا أدري كيف تجرأ أنا كل مثل هذا الكلام وكل إن إن إن المسألة في سب الصحابة دي مش لا تمثل العقيدة دي مسألة فقهية وفيها خلاف المهم اللي قال قال <تصفيق> إيه؟ لا ده الأظهر قال،, قال كلام أحسن من كده الأظهر قال كلام أحسن من كده طبعا الـ الـ الشيعة لهم دين زي ما انت تعلموا وانتوا عارفين طبعا ويلزمكم أخونا في مثل هذه الأونة زي ما أخونا الشيخ عربي قال من شوية العلم سلاح في مثل هذه القضايا يعني مثلا يعني ليه ليه احنا لانا اجتمع مثلا انت خطوا الشيعة الأول درستوا مذهب الشيعة يعني ما تدرسوش في المذاهب الفكرية ياريت يعني لو تهتموا بهذا الجانب وأنا أحلكم على كتاب صغير هو للشيخ حسين الموسوي رحمه الله كان درعلي مين لخميني للخميني عليه من الله ما يستحق نعم حسين الموسوي مستمع اسمه الكتاب لله ثم للتاريخ أنا كنت سأقول كتاب لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي هذا الكتاب طبعا بين بعض فضائح الشيعة مش كلها بعضها يعني انت لو قرأت, لو قرأت هذا الكتاب يعني تكاد تشل للأسف الشديد يعني عقلتهم خاربة ويأتي هؤلاء ويقولون ان الشيع الخلافين وبينهم لا والله ولن نتقرب بين الصنة والشعب ليس هناك تقارب ابدا ولن نتقرب معهم ابدا حتى يلجى الجمل في سم الخياط والله لن يكون ابدا لن يكون دي قضايا اسمها أنا بسمها الخدعة او الخديعة اللي بيخدعوا بيها بعض هؤلاء السزج يعني الشيخ حسن البنا رحمه الله طبعا أنا أقول من ذب لتعلم المنهج ده منهج غريب جدا لما كلمه بعض أهل السنة وقال إنه لن يحدث تقارب بين السنة والشيعة أنكر عليه إنكر شد جدا حتى إنه هو سأله يعني هل الشيعة هل الشيعة كفار فتغير وعلى صوته وحمر وجهه وقال نحن وهم سواء إلى هنا واحد وقبلتنا واحدة والكلام في هذه القضية يجر إلى الشقاق والخلاف الكلام في هذه القضية جعلهم من الفروع قالوا لا والله ليس من الفروع بلهم من الأصول من أصول مذهب أهل السنة والجماعة أنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترضا عليهم طبعا لما مالك يكفر يكفر من سبى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ده طبعا معروف مذهب معروف مشهور فتأتي أنت تقول إن مسألة خلاف فقي ويسعى المسلمين العمل بمثل هذا الخلاف يعني شتان شتان بين الفريقين وفرقان ما بين الطريقين نحن في طريقهم في طريق آخر فأنا أرى والله أعلم وهذه وجهة نظر أنه فرض عين عليكم الآن أن تتعلموا مذهب الشيعة ورد عليه والله أعلم فاجتهدوا شد حيلكم طبعا ما فيش واحد يجي يقول إن احنا هنشق العصا وإن احنا لو تكلمنا في هذا المذهب هم بقى مذهبه ما يوسع و... لا طبعا لأن الكلام قيل على ملأ وما رد على ملأ وما قيل على ملأ يرد على ملأ ودول لا يتورعون لا يتورعون على الكلام بدالين هو ظن إن هو دخل في مملكته القديمة دخل في الأزهر وأن هو يريد أن يسترد الأزهر مرة ثانية للأسف الشديد يعني نعم قال إلى هنا واحد وقبلتنا واحدة ونحن وهم سواء نعم هذا برقم الجزء والصفحة لو أردت نحن لا ننقل شيئا من عندي أنفسنا لا أنا عاوز أقول نلفت نظر الناس فقط عاوز العوام صعب أنت تدرس العوام المنهج انت ولكن أنت لو كنت متصدر تقول كده في بعض الكلمات التي تتكلم فيها احذروا مثلا من مذهب الشيعة هذا مذهب يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة لأن غالب مذهبهم يخالف صريح القرآن غالب المذهب وتبدأ باتتكلم عن مسألة الطاقية بالذات لأن ديت من أخطر ما يكون عندهم الطاقية عندهم من أخطر ما يكون لأنه يظهر أشياء ويبطن لك أشياء أخرى فهم لا يرقبون في مؤمن إلا أنه لا يذن الشيخ الإسلام تايمية عقد فصل للمقارنة بين الشيعة واليهود فوجدهم يتفقون في 19 مسألة كلها في الاعتقاد هم اليهود لأن طبعا مؤسس الشيعة هو عبد الله بن سبا اليهودي الخبيث يقولوا قال العلماء ويكره البول والتغوط بكور بالماء وإن لم يصل إليه لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد طبعا تخطوا المسألة ديت في البراز في, في قراءة طريق في بداية الكتاب أنا ما شرحتوش لكم الشيخ اللي كان مكانه هو اللي لكم ولما فيه من إذاء المارين بالماء ولما يخاف من وصوله إلى الماء والله أعلم شوف وعاوز وأعوز يجيب مسألة يعني من باب كده تنشيط الزهن زي ما يقولوا يعني يقول وأما الغماس ملّم يستنج في الماء ليستندي فيه واحد باله باله ولم يستندي فنزل في هذا الماء ليستندي فيه فإن كان قليلا بحيث ينجس أو ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء وإن كان كثيرا لا ينجس يعني عاوز يقول لو واحد باله ثم لم يستنج ثم نزل هذا الماء واستنجب هذا الماء إن كان الماء كثيراً ها؟ لا ينجس طب إن كان قليلاً وهو فرق بين الركض والإيه؟ والجاري أيضاً أنا قال إن كان جرياً لا ينجس الماء أما إن كان راكداً إن كان, ك... إن كان كثيراً لا ينجس وإن كان قليلاً ينجس بمجرد أنه نزل ليستنجي فيه يقول وإن كان راكدا فليس بحرام ولا تظهر كراهته لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه ولو اجتنب الإنسان هذا كله أو هذا كان أحسن وقاس الماء الراكد على الماء لي أنا أخطأت سبق لسان يعني هو, ال هو قال الماء الراكد والجاري سواء فازيل مسألة ولكن الأولى اجتنابه الأولى اجتنابه الله ولا. بابه النهي عن الاغتسال في الماء الراكد احنا خدنا اي من شوية البول هنا الاغتسال النبي ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال اي سائل له كيف يفعل يا ابا هريرة قال يتناوله تناولا قال العلماء أقول أما أحكام المسألة فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا ها دي مسألة بتفرق لإيه؟ البول طب أنا عاوز أغتسل هل يجل لي أن أنا أغتسل في الماء الراكد أو الدائم أو الجاري أم لا فقال يكره يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا وكذا يكرى الاغتسال في العين الجارية طب العين الجارية بخلاف الإيه؟ الغدير مثلا العين الجارية لإن ماءها العين ماءها قليل قليل ليس بكثير قال الشافعي رحمه الله تعالى في البوطي أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجري الاغتسال هنا يكون من اغتسال واجب ولا مستحب؟ الواجب اغتسال ايه الواجب قال الشافعي وسواء وسواء قليل الراكد وكثيره اكره الاغتسال فيه سواء الراكد كتير او قليل ايضا يكره الاغتسال ايه فيه طبعا كل منصب على الاغتسال او الغسل الواجب الغسل نعم لا كراه التنزيه كراه التنزيه هيأتي لا. أكره ويكره هو أكره هو هو الكلام منصب عليه هو أكره كلام الإمام نفسه أما يكره ففي دليل في المسألة يعني أكره اجتهاد مني أنا أنا أكره كذا هو مشهور عن الإمام الشافعي أنه أباح مثلا بنت البنت من الزنا أباح زواجها وهذا الكلام باطل طبعا وإن قالوا وإن قلتوا شافعية شافعي شافعي قالوا يبيحوا نكاح البنت والبنت تحرمه لأنه لما يسئل عن هذه المسألة قال إني أكره ذلك يعني إني أحرم ذلك الأصل إخوانا كانت كلمة الكراها تحمل على التحريم ده الأصل الأصل الكراها تحمل على ربنا تبارك وتعالى نهى نهى عن جملة نواهي في آخر السياق قال كل ذلك كان سيئها إن ربك مكروها يعني محرما فمن الممكن الإمام يقول إني أكره ذلك معناها إني أحرمه ذلك وليس يتباصر للذهن أن المقصود بها الكراه التي معروفة في الاصطلاح وطبعا كل الكلام منصب على الكراه التنزيه وليس التحرمية إلا بَما ما نتكلم عن إن المادة أصبح مستعمل ولا غير مستعمل ها الكلام فيها وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعنى وهذا كله على كراهات التنزيه للتحريم يقول وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا يقول فيه تفصيل هل الماء بمجرد أن أنا أنزل هذا الماء وأغتسل منه أو أغتسل فيه هل يصير هذا الماء مستعملا بإن هو أن أنا استعملته ودخلت البدن فيه أم لا يقول فيه تفصيل معروف عند أصحابنا وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا عاوز يقول برضه العبرة بالقلتين لو كان أكثر من القلتين خلاص لم يصر مستعملاً ليه لم يصر مستعملاً؟ مع أنه استعمل استعمله ولا لا هو استعمله استعمله؟ فهو مي مي إلا خرجوا عن اسم المستعمل إنه كثير ماء البحر مستعمل ومش مستعمل مع إنه كثير بس اسمه مستعمل يقول إنه استعمل هذا الماء ولكن لكثرته لكثرته فلا يظنوا أن يصيبه أو أن يصيبه النجس الشيء النجس يغيره أو أن يتغير بالشيء النجس هذا مظنة عدم التغيير ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات بمعنى إن في ماء كل شوية واحد ينزل يغتسل فيه فلو كان كلتين فصاعدا لم يصر إيه مستعملا بمعنى أنه لو استعمله واحد يجوز الآخر أن يستعمله بخلاف الماء القليل لو استعمله شخص في كلام للعلماء وفي خلاف حدث للعلماء هل يصير هذا الماء مستعملا ولا يجلس استعماله في رفع الحدث ولا ذول ولا خبس أم لا وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن انغمس فيه الجنب غير نية شوف خلي بالك إن الجنب نزل في المية وهو إيه دون القلتين ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملة يعني رجل لم ينوي ونزل الماء نزل إلى الماء لا ليغتسل مثلا مثلا من باب النوى يستروح بهذا الماء مثلا رطوبة تدخل في جسمه رطوبة فقال بالمرة طالما أنا داخل الماء أنوي رفع الحدث بنغماس في هذا, في هذا الماء وهذا الماء أقل من القلتين فلو انغمس بغير نية ثم نوى يرتفع حدثه كده ارتفع ايه حدثه طب هل يصير الماء مستعملا ام لا على المذهب طبعا يصيروا ايه مستعملا طب على غير المذهب يصير مستعمل ولا لا لا مستعمل يا اخويا مالهش علاقه بالتغيير اللاتئ <تصفيق> وانا أنا, انا يعني انا بقول على المذهب ما على غير المذهب برضه اصبح ماء مستعمل انا ماليش دخل بالتغيير دلوقتي ده انا مجرد ما انزلت بجسمي إحنا قلنا لقته نجاسة أم لا؟ إحنا قلنا إنه نزل بجسمه فنوى رفع الحدث وهو عندما انغمس في الماء وكان دون القلتين فرفع فيرفع حدثه ويصير الماء مستعملا لا مستعمل أيضاً مستعمل لو منوش استعمل مستعمل. قول الشافعية إن الماء المستعمل لا لازم استعماله في رفع الحدث. آه. الحنبلة الحنبلة لأ حنبلة قالوا بجواز الماء المستعمل أما نفس طيب الحنبلة قالوا المستعمل طاهر أيه صح صح هنبلة ده الملكية اللي هم قالوا الملكية هم أصحاب الرأي أن الماء المستعمل طهور وليس طاهر الملكية وطبعا للراجح قول الملكية طبعا قول الملكية. وعلى هذا الجمهور بقى بعد الملكية الجمهور من المحققين طبعا نعم. لو ايه لا لم يرفع الحدث واحد جنوب وانغمس في الماء هل ارتفع حدثه لا لابد من النية لابد من النية في رفع الحدث زي انت بالضبط جنوب ودخلت تحت الدش من باب ان انت ترطب بدنك ولم تنوي رفع الحدث انت ما زلت على جنابة ما زلت على جنابة لان غسل الجنابة ايه واجب وغسل الاستراحة الكلام ده مباح فهل يغني مباح عن واجب؟ لا يغني أما الواجب يغني عن المباح وعن المستحب زي بالضبط كده لما ضربنا مثل زمان بالوضوء في الغسل قلنا أنه لا يشترط الوضوء في الغسل ولكن من السنن أن تتوضأ قبل الغسل طيب هل يلزمك؟ هل يلزمك؟ إذا اغتسلت بغير وضوء يجوز لك مش يلزمك هل يجوز لك أن تصلب هذا الغسل أم لا؟ طب يلزم المضمضة والإسان ولا؟ لا طب المسألة لو لو اغتسل لرفع الجنابة أو لرفع الحدث ماشي كده اغتسل غسلا واجبا هل يلزمه أن يتوضأ الوضوء مستحب وهيأتي ان شاء الله نيجي ننهي الكتاب كده هنجيب ان شاء الله نتكلم في الغسل وهدينا يسلم في الغسل صلى الله عليه وسلم فهو ما توضأش وقال أنا يكفيني تعميم البدن كله بالماء ماشي كده فدخل وعمب بدنه بالماء لرفع الحدث ما هو لازم يكون في نية بقى هنا لرفع الحدث الأكبر فهل يجوز له أن يصلي بهذا الغسل أم لا يجوز ليه يجوز ليه أيواء لأنه إذا كان يرفع الحدث الأكبر فيرفع الحدث الأصغر من باب إيه من با أولى؟ على قول من يقول ان المضمره الاستنشاق واجبتان ها يلزموا ان يتنظوا باستنشاق يعني شرحت لكم بعد ما حطيت الامتحان طبعاً شرحت لكم مساله المنظره والاستنشاق وانتو خدتوش بالكم وجت في الامتحان ايه وجبتا في الغسل هو طبعاً معروف الخلاف مشهور فيها يعني مصور طبعا في طبعا أرى, أرى الوجوب يا يخوننا أن الرجح عندي الوجوب سواء في الوضوء أو الغسل المضمضضة والاستنشاق واجبة تاني سواء كان في الوضوء أو أو الغسل نعم هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة ما قالش المضمضضة <تصفيق> في رواية بتقول مضمضضة والاستنشاق وإن وإن لم يكن فالاستنشاق يبقى المضمضة من دا دي أولى قياسا على أن الفم, والو... الفم والأنف ها مخرجهما واحد ولذلك قطرات الأنف في الصيام تفطر أم لا هي هي بتنزل قطرات الأنف بتنزل تفطر على الراجح على الراجح على فكرة دا قول الجمهور وأنا عندي شك هل حد نقل إجمع لكده ولا لا وأنا متاهل أنا متذكر أن ابن المنذر نقل إجماع على أن الأنفك الفم في مسألة دخول الشيء فيه إلى الجوف لأن مخرجهما إيه واحد زي اللي قفت بجواز شرب الدخان في نهار رمضان ثلاث سجائر الرابعة الرابعة خلاص يعني بيقول لأن هذا مش ليس بتعام ليس يس بشراب إن لله وإن عليه راجعون طيب يقول وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى قبل انغماس بقيه صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تم منغماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور عاوزوا ليه واحد وقف ركبتي نزل ميا جاي لغاية ركبتي وما كانش نوى ان يرفع لو نوى رفع الحدث هو بهذه الطريقة وانغمس في الماء يرتفع حدث واملاه يرتفع ويصير الماء مستعملا املاه كل ده طبعا اللي هو الماء القليل الذي هو دون القلتين واضح تمام فطيب لو نوى رفع الحدث للجزء المنغمس ده فقط يعني هو رفع انا رفع الحدث وانغمس لغايه ركبتيه فهو عاوز يقول ان الجزء ده اللي انغمس في المية ارتفع حدثه ارتفع حدثه والباقي هيرتفع إمتى لما ينغمس ها؟ هو ممكن طيب لو انغمس دلوقتي لغاية ركبتيه ونوى رفع الحدث فلم يكمل فخرج من الماء ثم عاد إليه مرة ثانية يلزمه أن يغسل الجزء اللي هو ارتفع حدثه وفو المية المولام الشرط المولاة من السنن ده على مذهب الشفعية انت درسته في منار السبيل ايه؟ المذب الحمالي بقول ايه ها؟ المولاة مش في الغسل لانه شيء معروف جدا من الغسل بيكون مرة واحدة او عضو واحد نعتبر الجسم كله عضو واحد بخلاف اعضاء الوضوء طب ديت, ديت نقوله ان فعلا يعني لو دخل ونغامس بجزء العلوي دون السفلي نقول له كده انت ارتفع الحرس ايه رأيكم لا ليه لم يعمم بدن كله بالماء تموه عممه على مرتين الماء المستعمل ماشي ما صار مستعمل بس مين اللي قال المستعمل لا يجوز استعماله ها يلا شد حيلكم شد حيلكم شوي فكروا فيها ها طبعاً هو مستعمل المستعمل تعريفه إيه؟ هو المنفصل من أعضاء المتوض أو المغتسل طبعاً وعند الشفعية نلاقيه استعماله لأن استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توض العبد فغسل وجهه خرجت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء وإذا غسل يديه فخرج الخطايا من يديه مع الماء أو مع آخر قطر رد الجمهور على أمام الشفع بإيه؟ فاكرين أنا قلت إيه؟ أن الذنوب والمعاص ليست ليس لها جرم ليست شيء حسي ليس شيء حس عشان نقول إنها خدت الظنوم ونزلت فأصبحت شيئا حسيا فتغير الماء بها ولكن هذا شيء, إيه؟ شيء معنوي وطاهر أو طهور قابل طاهرا فلم يغيره لم يتغير أصلا لم يتغير لا اللون ولا الطعم ولا, ولا الرائح الماء المستعمل أنه طهور طاهر مطهر استخدمه في الوضوء والغسط في رفع الحدث وزوال الخبز أستعمله في كله همه في طهارة واجبة زي زي الماء الذي الذي خلت به رأت أجنبية عن حدث يعني المرأة لو خلت بالماء واغتسلت بهذا الماء هل يجوز للرجل أن يستعمله؟ فقالوا إنه هو أصبح ماء مستعمل من امرأة من امرأة وطبعا هذا الكلام طبعا فيه يعني في خلاف واسع والراجح أن الكراه كراهات تنزيه يعني يجوز ان أنا استعمل أستعمل الماء الذي استعملته المرأة في رفع الحدث الأكبر أو الوضوء من رفع الحدث الأصغر نعم نعم في أدلة كتير والحفظ بن حجر رحمه الله يعني ذكر الأدلة كلها وانتصر لكلام الخطابي أنه هو يجوز أن الرجل يستعمل الماء لأن الكراها تحمل على الكراها التنزيهية وليس على التحريم وده العجيب اللفظ الحديث ده مما خالف فيه الإجماع الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل مش ده لفظ الحديث؟ ولا أنت عارفين النص الأول بس لا هو ده لفظه فالشيخ ابن وسلم قال والإجماع على خلاف الشق الأخير من الحديث فهذا إجماع وخالف؟ الحديث كيف مش أصل الإجماع هو صح للفعل النبي صلى الله عليه وسلم صح أصبت أصل الإجماع أن يكون موافق للدليل له دليل أصل الإجماع على فكرة دليل إخواننا مش كده أصل الإجماع على الأدلة فهو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاكتزأوا بقى نص نص الحديث وقالوا أن الإجماع أنه يجوز المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل الإجماع أن عقد على ذلك ونقل عن, ع... عن أبي عبد الله الخضري هو من الشفعية يعني قل لا يرتفع عن باقي يعني إيه يعني لو نزل بروكبتيه المية ثم نوى وانغمس قال لا ما يرتفعش عن, عن باقي لابد أنه هو ينوى من البداية وينغمس كليتا في إيه؟ في الماء حتى يرتفع فالإمام نوى بيقول للصابل إيه الرأي الأول ان هو لو نوى رفع الحدث رفع الحدث وهو واقف في الماء لغيت ركبته كده يبقى الجزء ده ارتفع ايه؟ ارتفع حدثه ولا يلزمه إلا غسل الجزء المتبقي فقط والله أعمل يقول والصواب الأول وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف آه خلاف اللي أنت قلته. ها صار مستعملا ماشي أنت أخذ بلك من دي الأول خل الماء مستعمل فهو لو نزل بقى تاني خلاص يبقى لا جزء على الماء فالماء هنا لم يرفع الحدث ولكن راجح طبعا أنه هو يرفع لإيه يرفع الحدث نعم لا ما نواش لابد من النية النية واجبة في الغسل ما يفرد نوى نوى هو في الماء وما كملش غسله أنا طبعا أرى أنه لو ما كملش الغسل لغاية رجبتين وخرج يلزمه نية وينزل يغسل بدنه كاملا هذا أولى طبعا أولى وخروجا من الخلافة يقول ولنغ... ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتيني إن تصورا ثم نويا دفعة واحدة ارتفع جنابتهما وصار الماء مستعملا يعني الاتنين نزلوا ها هما نووش ونوه هما في المية إنهم يرفعوا إيه؟ الحدث فنوه هما في المية يبقى أصبح دلوقتي الماء مستعمل باستعمال واحد فيهم ولا استعمال الاثنين مع, مع بعضهم الاثنين طب لو واحد نو قبل الثاني <تصفيق> يبقى ارتفعت جنابة واحد بقى الأولان الماء في حقه مش مستعمل والثاني الماء أصبح في حقه إيه؟ مستعمل لأن النية نية أحدهما سبقت نية الإيه؟ الآخر <تصفيق> طبعا دي مسأل يعني بيضربها بيضرب بيها يعني من باب المثل انه ممكن يحصل ولا لأ خلي بالك ان في حاجات كتير جدا كنا ندرسها هل نقول ده استحالها تحصل تحصل ازاي يعني يعني مثلا زي مسألت مثلا التيمم في وجود الماء فكنا نقول ازاي يعني تيمم في وجود الماء فاحنا عارفين المرض ماشي ممكن يعجز عن استعمال الماء لانه المرض سيزداد بسبب استعماله الماء طب الماء قدامي وأنا مش عارف أتوضى منه لأي لا, لا عذر من الأعذار فكنتش متخيل إيه العذر اللي يمنعني غير المرض من استعمال الإيه؟ الماء. إيه الماء إلى أن كنا في بعض المعسكرات وكان بينا وبين البحر مثلاً 100 متر فبعض إخواننا خرج قبل الفجر يتوضى فجهة اللي هما تسمونه الزباط الصوحل والبولوس الصوحل ده وقفوه قالوا بس أنت تاجر مخدرات وكانت تحصل مشكلة كبيرة جداً فهم في الفترة دية بيلفوا على البحر عشان يشوفوا تجار المخدرات وكده فكان معنا فضل الشيخ صفت نور الدين رحمه الله وطيب الله ثرى رحمه الله رحمة الواسعة فسألنا قلنا له يعني لو خرجنا البحر سنقتل فقال تيمامه فعرفت بقى هنا سبحان الله اندائرة العزر وسعة سبحان الله وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة وطبعا من جملة الشيء الذي يذكر كان بيعطونا كباية كان في كباية كده محلول معالجة الجفاف حجمها كده كان هذه الكباية بتاخدها صرف نفسك بيها استنجاء ووضوء ويعيش مع نفسك اه والله فانت هتخيل بقى تستنجي بيها وتتوضي بيها شوف بقى انت كنت تعمل ايه يعني مثلا كوباء دي دي كده تعرف تتوضى بيها حد يعرف تتوضى بكوباء دي يد تتوضى ايه اللي هو الفرد اللي هي مرة واحدة تغسل مرة واحدة وخلاص زي اللي توضى بالرمل <تصفيق> مش انا قلت لكم في قابل عساكل الجنود عاوز صلي فمش لقى مية ففكر ان التيمم زي ال... فطمت مضر <تصفيق> فإن نوا قبل الآخر طفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى رفيقي فلا ترتفع جنابته على المذاب الصحيح المشهور وفيه وجه شاذ أنها, أنها ترتفع أعز... غريب جدا ناوي يعني كيف يكون وجه شاذ هذا أصلا نذهب من المذاب قوية جدا إن الماء المستعمل طاهر مطاهر وظن والله أعلم هو يريد أن يقول إن وجه عندهم هم عند الشفيعية وليس عند غيرهم وإن وإن نزل فيه إلى ركبتيهما فنوى ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر وصار مستعملا فلا ترتفع عن نقيهما إلا على وجه الشز برضه على سنوئي أصبح مائي مستعمل مستعمل نعم التمييز على سنة ده واجب على سنة ده غسل واجب فغالب الأحكام الشرعية بتكون مرتبطة بالأشياء التي أمر بها الشارع ولست الأشياء المباحة التي يستوي فيها ال... ما أصبح مستعملة لا هو عاوز يقول أنه رفع رفع حدث أيوة أيوة رفع حدث بهذا الماء للحديث اللي أنا قلته فإذا غسل وجوه نزلت الخطايا فالذنوب الخطايا اختلطت بهذا الماء فأصبح مستعملة لا يجب استعماله نعم نعم على طهارة كاملة ونزل من باب إنه هو يرطب بدنه لا لا على قول لا على قول ما لا لم يصر مستعملا لا. بابه وجوب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد طبعا هذا الحديث الذي سنقرأ فيه فيه من الفوائد الكثير والكثير عن أنا سمع أن عربيا بال في المسجد فقام عليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه يأتي هؤلاء ال... هؤلاء ال... أصحاب الفرك... الفكر الغربي وانظرون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف فعل أن صلى مع هذا الرجل وكيف رفق به صلى الله عليه وسلم بابه وأمي بالمؤمنين رؤوف الرحيم ولكن أخوانا أنا أحيانا أعظر بعض المعترضين ليه من تصرفات بعض الإخوة من في تصرفات من بعض الإخوة أصحاب اللحة يعني تصرفات فعلا أنت نفسك بتتغير منها بتتدايق منها وانت مع أنه منك وانت منه ولكن أنت لا ترضاها لأنها ليست موافقة الهدي النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم والله يا إخواننا اللي يعيش بالهدي يعيش مرتاح جدا يعيشوا بخير ويموتوا بخير إن شاء الله إن شاء الله لأن القضية يعني عاوز أقول إخواننا إحنا دائما دائما وأبدا إحنا تحت المنظار وأنا مش هعمل عشان الناس أنا لا أرض الناس ولكن أرضي رب الناس سبحانه وتعالى ولو سقط عليه الساخطون ولما آتي أتكلم أتكلم وأنا أفهم ما أقول وأتكلم معلش بقى ببينه ما, ما مش يجي بعض الناس يقول سمعت أن فلانا فعل كذا لا منفعش سمعت دي لابد أن ترى هل الشهادة الشهادة لما تشهد أمام القاضي يلزمك أن تكون الرأية بعينك ولا واحد أخبرك؟ طب لو واحد أقسم لك أيمنات، الأيمانات الجائزة كلها، إنه هو حصل. تشهد ولا تنقل؟ يجوز النقل على صنع حلف، ولكن تشهد. تشهد تقول أن فلانا فعل كذا من باب الشهادة مش بباب النقل. ما ينفع شيء. لابد أن ترى الشهادة شيء إيه؟ يرى بالعين. شاهد يشاهد مشاهدة رأى. يرى رؤية رؤية بصرية لابد أن يرى لا حتى لو ورك فيديو لا الشهادة مختلفة عننا وأقول أننا رأيت مثلا فيديو بيقول كذا أو سمعت فلانا يقول كذا إنما لو هشهد ويبقى فيها أحكام حدود يعني أنا مقصد الشهادة أخوانا ليه كن فيها حدود لابد أن أرى بعيني إنما لو نقل كلام زل أنا نقلته من شوية خلاص المسألة فيها سعة واخد بالك وطبعا مسألة الغص واللزق في الفيديوهات موجودة موجودة النت إن ما تركش شيء يعني. عن أنس عن يحيى ابن سعيد أنه سمع أنس ابن مالك يذكر أن عربيا قام إلى ناحية, ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, بذنوب فصب على بوله، طبعا الأولى كتلك اياه؟ دلوه دي ذنوب، وأيضا عن أنس، قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مه، مه، دعلم تعجب قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموا دعوه فتركوه حتى باله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه, فشنه عليه هذا المعنى الأعرابي اللي هو يسكن في البادية ولذلك نهى أن يسلم عن التبدي يعني إيه سكن البادية أن أنت تعيش بمفردك في مكان منعزل عن الناس ليه مش حتة رهبانية هو عاوز نعزل وراح نعزل وعاش في البادية ها العلم ضياع العلم يفوته الخير الكثير بسبب بعده عن عن العمران أو عن مجالس العلم والعلماء وما شابه ذلك ولكن طبعا العزلة أحيانا تجب وأحيانا تستحب أحيانا إن الإنسان ممكن أحيانا يريد أن يختلي بربه تبارك وتعالى فدي عزلة يعتزل عن الناس وطبعا يعني يعني الإنسان لازم يكون ذكي لازم يكون ذكي في تعامله مع الناس أنا إن طلبت وجدت وإلا ما أطلب فخير بركة. يعني الأصل أن أنت تكون يعني بينك وبين الله تبارك وتعالى شيء لا يعرفه أحد. لازم خبيئة خبيئة عمل. وخلطة الناس للأسف الشديد طبعا إحنا موظفين وعارفين اللي بيحصل. أنا يعني ندمي كل الندم أن أنا موظف. أن أنا روح ساعتين ثلاثة الصبح بس كده دول دمار. الله برجع حزين كل يوم. إن من الممكن يحصل يحصل أشياء أشياء غريبة جدا وعجيبة جدا إن مخلطة الناس الشر فيها دلوقتي أكثر الشر فيها أكثر من الإنسان لو ما خدش باله من نفسه أو ذكر بالله تبارك وتعالى أو تكلم في أي قضية إنه ممكن بتنزلق قدم الواحد في أشياء كثرة جدا غيبة ونميمة وكلام خارج في أشياء كثيرة نسأل الله العفو على فيها أنت بتحتاج تختلي بنفسك بقى يعني تنقي نفسك تنقي قلبك وتختلي بربك تبارك وتعالى فأحياناً خلطة الناس بتأدي إلى الهوية الله عز وجل قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وأنت إن ما استجبتش للناس في الحوار في قضايا معينة تزم فأنت مش عاوز بقى تظهر بصورة اللي هي المزمن فصطيهم فتبدأ تتجاوب معهم في الكلام ودي مشكلة من أعز المشاكل لا أنا أنا أنا ما نعرف طبعا هو لازم يوضح كده ولكن أقول أحيانا ممكن تقع بدون شعور غصب عنك زي ما يقولوا يعني بغير إرادة فجأة تلاقي نفسك قلت زيهم بيحصل ما كسرت الخلطة كسر الخلطة كسر الكلام بيحصل والله بيعليم وطبعا ابن القيم ليه كلام جميل جدا في مثل ذي الخضية قال إن انت إذا جالست الناس فكن معهم ببدنك ولا تكون معهم بقلبك طبعا هو ذكر في فسالة الأمر معروف أنه منكر أؤمر بالمعروف باللسان فإن عجزت عن اللسان فبالقلب واجلس معهم ببدنك وترحل عنهم بقلبك يعني قلبك يكون مع الله تبارك وتعالى بدنك بس تولي معهم أنا عاوز أقول أن الخلطة أحياناً بتؤدي للدمار وأحياناً بتكون الخلطة فيها فوائد عظيمة جدا زي دلوقتي ما هذه خلطة؟ نستطيع الأجر دي خلطة ولكن أنا بتكلم عن الخلطة اللي هي بيكون من وراها يتحمل الإنسان أو يحمل الإنسان أوزاراً على أوزاره قوله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه يعني لا تقطع عليه بولته لا تقطع عليه وأما الدلو والذنوب فهو اللي طبعا بيكون مملوء إيه الشيء اليوم لا ما شيء اليوم لا ما أما أحكام الباب ففيه إثبات ونجاسة بول آدمي وهو مجمع عليه بول آدمي إيه نجس بالإجماع ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به من أهل العلم طب ليه طب طب ما صغير إحنا فيه تخفيف ولا هل التخفيف من أجل إن هو مش نجس لا ده هو نجس ولكن يخفف في بول الصبي فيكتفى فيه بالرش أو النضح ليه ليه تمال البنت فيها نفس مشقة الولد وقال بول الجارية تغسله وبول الغلام ينضح ليه يعني هما دائما كانت العرب بتولع بالذكور عن الإناث فكانت تحمل الصبيان كثيرا الذكور يعني كثيرا حتى الآن إلا الآن نعرى عند كثير من الناس يعني يوالي الولد عن البنت وهذا فيه جور هذا فيه جور ان الكل سواء لأصل إن الكل سواء أما إن حبيت واحد فيهم محبة زائدة ده أسألها الله تبارك وتعالى لا يؤخذك عليها ولكن في المعاملة لابد أن الكل يتعامل سواسية معاملة واحدة حتى سبحانه لسه قبل مايجي كنت بكرأ في حاجة في الموريس كده فأكل ولدك نحلت سبحان الله قال لا قال إذن أرجعه رجع اللي أنت كتبته لابنك وفي الرواة الثانية قالي إني لا على جور شوف رم النوى سو في في في في الأمور في إيه في جمال الأولاد سو كان ذكور أو ناس فالبنت البنت أنا أرى إن فيها بركة البنت إن فيها بركة أكثر من الولد وليس هذا إن من الولد منزوع البركة عشان ما حدش يفهم غلط يعني لا تربيت البنات عمتا من وجه نظرة أول أنا مرسته إن هي يعني أخف من تربية الزكور. الولد لازم تكون شديد احيانا. وفي الغالب لازم تصحبه. إن إنت لو مستحبتوش إنت غيرك بصحبه. تبقى مشكلة يعني ما كانش الولد في قبضتك غيرك بيكون في قبضة غيرك. إنما البنت لو لها خلاص. ممكن تسقط. الولد تبرق له برقلك. قوم <تصفيق> يواد للمدرسة تلاقي واقف طبور. لو أمه راحت تصحيه ما يرداش يوق. توابير أنا عاوز أدخل الحمام وده أقول لك أنا عاوز أدخل الحمام عشان أنت بس قلت إيه أم روح المدرسة لو الأم حليني <تصفيق> أنا عاوز أقول أن العرب كانت مولعة بالذكور فجاء الشارع تخفيفا لهم في الحكم سبحان الله أنه مولع بهذه القضية فلا فلا يشق عليه بسببها فجاء الشارع بتخفيف بالتخفيف بول الغلام ما لم يطعم طعاما ينضح أو يرش بالماء بخلاف فول الجري وفيه احترام المسجد وتنزيه عن الأقدار المسجد لابد أن احنا نرجع قدسية المساجد مرة ثانية لأسف الواحد لا بيدخل مساجد يعني لأسف الشديد ما فيش فيها اهتمام على الإطلاق وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها الأرض تطهر بصب الماء طب لو جفت الأرض جفت تطهر أم لا؟ جفاف الأرض طهور طهورها عين النجاسة لا لابد من نزالتها لو في عين النجاسة لابد من هو وبعض الماء قال يأخذ ماء وينضحه هكذا ورش والبعض الآخر قال هكذا بالمسح نضح كده أو كده نعم لو جفت وفيها رائحة تغسل تغسل بالماء الأرض نعم تطهر أكل الطعام ده أسد طلع أسد من صغرة 7-8 <تصفيق> شهور ده هو طبعا العلماء قالوا شرط الطعام أنه هو يطلبه يطلب الطعام يشتهي ويطلبه إنما أنت لو بتأكله هو ما بيطلبه هو بس بيحسك أنه جعان وإنما سمحتوا أنشور ديت ما شاء الله عزير الرجال طيب ولا يشترط حفرها حفر الأرض يعني عشان تيه يزيل أسر النجاسة وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تطور إلا بحفرها وفيه أن غسلة النجاسة طاهرة المسألة جميلة جدا المسألة غسلة النجاسة هل هي طاهرة أم لا أول هلكم البلد الأول كده أنت بتصب الماء على الموضع النجس مثلا ملابس النجسة تمام كده؟ الغسالة اللي بتنزل من غسل هذا الثوب مثلا بالماء الغسالة اللي هي الماء اللي بينزل منفصل من هذا الثوب بعد غسله هل هل الماء ده طاهر ولا ناجس؟ الغسالة دي طاهرة ولا ناجسة؟ ولا ناجسة؟ هيبقى على حسب الحال. ماذا ممكن تغسلها مرة تنزل بالنجاسة ب ما زالت ناجسة ناجسة وهي كذا وهي لا اللون ممكن ممكن ما يتغيرش إلا إني يخف فقط ويبقى طاهر زي؟ زي دم, دم الحيض والحديث طبعا حامنا بننتجهش مشهور فامتى تكون طاهرة بقى لو انفصلت الطاهرة عن الشيء اللي المغسول انفصلت الطاهرة هو يقول نعم طهور نعم وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه أحدها أنها طاهرة مطلقا كده والثاني نجسة أيضا مطلقة والثالث التفصيل طبعا التفصيل ده هو الراجح إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة وهذا الثالث هو الصحيح وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة يبقى لمد ها تنفصل غير متغيرة يبقى نقت المحل تماما أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها وسواء كانت تغير قليلا أو كثيرا والله أعلم واضحة فيش إشكال وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا إذا شرط أنه يكون جاهل بالقضية جاهل بالمسألة في تعنيف للمخالف وأحيانا للجاهل وأحيانا أنت تعنف تعنف يا سيما خلي بالك في قضايا مثلا قضايا الطلاق يعني يلفه دور حول المفتي عشان يصل لشيء بعينه أو مثلا واحد عاوز تعمل معاملة ربوية عاوز تعمل معاملة رباوية فانت تضيق عليه اول امس بعض الناس بيسألني بيقول لي ان هو مرتبه بياخده عن طريق الكارت الاسم الفيزا ولا ايه ما اعرفش بياخده المرتب الشركة بتحوله له للبنك وهو بيروح ياخد يسحب فقلت له اهم محاجة يعني ما يعديش عليه دورة بحسنه بدخلش في الايه قال طيب انا سايبه عشان لما اروح ايه مكان لا ايه مال لو احتاجت الى المال قلت له خلاص اسحبه ما يكونش ما تلفش عليه دورة دورة ربوية يبقى أنت شاركت قال له وأنا اللي حطه ما الشركة اللي حطها قالت له ماشي والله حد علمي في المسألة أنه لا يجوز فقال لي طب بس أنا مش أنا اللي حطه وأنا لا أنه يتعاون بالربا ولا أنا عاوز الربا أصلا قالت له سبحان الله يا أخي أنا بقول لك حطه لغاية فترة معينة وبعد الفترة معينة خد اسحب مالك قل له بس أنا مش أنا اللي عامله طب ده أقول له إيه بقى وحمدت الله تبارك وتعالى إن الخط فصل <تصفيق> كنت لسه أقول له سال غيري لسه بقول له طب اسأل راح الخط فاصل وأنا أظن إنه ممكن يظن بيا السوق إننا اللي فصلت ودي بتحصل لي كتير على فكرة أخوانا في الإخوة فالإخوان ما تأخذنيش يعني أحيانًا أنا بتكلم والخط يفصل مش بالذنبي أنا تهزأت مرة في تليفون على فكرة برسالة في منتهى شدة لأن كان بعض الناس عاوز يتكلم فأنا عندي الحمد لله ش أنا هالشب خالص فممكن اللي اتصل لي التليفون مغلق أو غير متاح ولا غيره فللأسف إنها كانت امرأة ف... يعني لسه بقول أيها السلام عليكم راح الخط فاصل تهزئت تهزئ غريب جدا طبعا ب... ب... يعني بغير وجه حق يعني. حتى من الأدب احترمي اللي انت منتصل به يعني من الأدب على قد تقدير دعك هو مش ليس له شأن وليس له وزن والله تبارك وتعالى أعلم فما ينفعش ان احنا نسئ الظن للدرجة دي للدرجة دي ولكن طبعا الانسان لابد ان يتسع صدره وهي كانت فعلا مشكلتها لما كلمتني بعد كده ان مشكلتها فعلا كانت عوصة جدا فهي ظنت ظن السوق بي نظر اللي ان هي وانا طبعا احسنت الظن بيها لما سمعت هذا الكلام طبعا ولكن عاوز اقولي اخواننا لابد من الالتماس فهو ممكن يكون ظن ان انا قفلت فشوش سك عشان مش عاجبه كلامي مثلا او كده فقفلت السك فرجاء لو حصل معاكم كده مشان اللي بقى فيه <تصفيق> اللي وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. لقوله صلى الله عليه وسلم دعوه. قال له. تم دعوهم هيكمل ما هيكمل, هيكمل،, هيكمل نجسة المكان. هينجس المكان أكثر وأكثر. ولو لم أقلوا كلام جميل جدا. قال له إنه ممكن لو قطع البول ويحتبس في البول. يصاب بضرر بالغ. هنقف عند هذا الحد. أنا خدت وقت. ولا <تصفيق> ازيكم الله حيوان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله انت استفرفت